لم يكن الذين كفروا من নিল الكتاب والمشركين মিন فَكِنَ قَد تَتَ بِي هُمُ البَيْنَة لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْبَكِينَ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ وَمَا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله يُنْشِئُ لَهُ الدِّينُ حَنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُتِ يؤت الزكاة وذلك دين, وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشهر المشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اولئك شر البرية. إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهاء قالدين فيها أبدا من نحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا لمن خشي يا